للابد ويا ويا عينين لا صوت له يا يوسف وانا اتشرف منها خدمه للابد وياها شرف من أخذ مولي الأباد وياه وياه ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ما تباعدني الليالي عن أبو الأحرار الله أوجدني الخدم تبكي الثقة وإسرار وحدة وعدني أبد ما يمسني حر النار هو شيدني صرح للعزة ما أنهار أنا دمعة من الذر تجارة والقدار مكتوب على اسمك كل نبضة صارت تنبض بالقلوب وإذا نفسي بحبك أشارت تنمسح لبنوب انا لو بي الدنيا دارت بالعشق مات <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على جلب وعلى عين دين اخدم قول من اخيذ مولي الابان خدم بالدنيا شفنا من البشر تنهان واللي خدمك يا ابو سكنا ينحسب صلطان احنا في بحرك حياه را وجه الضوفان يا اهل فينا خير ورحمه حررل انسان حبك دم ويجرح للأبد يحس انا ورد ان زرعت في سفحك يا دمع كل عين انا ابني بوجداني صرحك عوفك ولا اذا قصرت اترجى صفحت اللي خدمتك والله ما أخليك انت لك عندي مكانه وبالقلوب أغليك انت رويت الديانة ما أحد يرويك يلي متعود حنانة ما أظن أو فيك على حبة مأسست حياتي وغير ما أخدار ولا يوم أتخوف وحاتي أمضي مهما صار أنا شفت تملك جهاتي أحير الأفكار على دربة دم صلاتي صاغت الأذكار على قلبي وعلى عيني دين أخدم مولاي الحسين وأنا أتشرف من أخدمة وللأباد وياك وياك وياك ويا ويا واضح إحسانك عليّ شلو ننكر شلوك يا غريب الغاضريّة يا أمير الكو الحروف الأبجدية ما جملها تكون أخدمك يا ابن الزجية واليكون يكون قسم بصبر الحورة زينب أخدمك للموت ولا أشق ولا يمكن تعال لو رفعت الصوت تما واحساسك ومكب عرشك للهو تر بعدك يا الغالي اصعب بالابى ما بالشاع صادق سوين